Eú Kòi الذين يصدون عن سبيل الله ويذغونها ايجرا وعلى الأعراف رجال يأرفون كلا بسيماهم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا طعفت أبصار اشتركوا في القناة ادُ إِنَّ اللَّهَ حَارٌ وَمَنْ مَعَهُ لَنِكَافِرِينَ الَّذِينَ تَخَذُّوا دِينًا اليوم <تصفيق> من